ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون صريحينا بما آتاهم فضل وينتظرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون جاهيدا الناس وهكذا المجاهد رزق الشهاده وفاضت روحه الطاهره والرفعت شهادته وتم جهاد ابن الزجما وترى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما يا شهيدا سجل المجد وساما صريب برقا صريب برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما وتهادى في دروب الموت يسقي, الموت يسقي روضه العزم جهادا وانتقاما ثغرك الباسم لحن من اباء اباء صاغ معنا الموت حب وغرى ما وارانا كيف ان الدم ما يرين من يروم بيصه العودي وادي المزمارها يا فيدا عينيك جيشا من ركام من ركا نكست رايته البض هزاما يا فيدا جسمانك طاهر شعب اسلم البغيك ما يهوا الزي ما ما وجهك الوضاء ما زال يرينا عاشقا قد ذاق بالعشق الحمام عاشقا قد تيهت الروح في بغير الموت لم يرضى بسما عمرى العزم لاحت في رؤاه رؤاه همة تسمو افعل تسما لم يرى الدنيا رياضا من نعيم واجنا نن يرتضي فيها المطامع بل سرت فيها كطيف من ضياء الضياء الذي حفيها ثم اسلمها الظلام وما ضال لا تحلومنا دمعه ندمى و بها الحوراء ذابت من حنين, من حنين حنين ترقب الموعد شوقا و هو يا ما من راى صبا عليلا مستهما, مستهما ضَمَّ فِي الْخُلْدِ عَاشِقًا مُسْتَهَامَا وَبِهَا الْحُورَاءُ ذَابَتْ مِنْ حَنِينٍ مِنْ حَدِيدٍ تَرْطُبُ الْوَعِيدَ شَوْقًا وَهْوَ يَا